متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هل كان آدم نبيا فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان, نبي كان نبيا مكلما فقال أبو ذر يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا قال كم الرسل من بينهم قالهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا وفي رواية قال ثلاثمائة وخمسة وعشرون رسولا هؤلاء الرسل أيها الإخوة الكرام اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من خلقه جميعا ليبلغهم جل وعلا رسالاته حتى يكون رسلا بينه وبين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فجعل الله تعالى الرسالة اصطفاءا واختيارا منه جل وعلا لا يملك واحد أن يكون رسولا من تلقاء نفسه ولا أن يعترض على أحد من الرسل لماذا اختاره الله جل وعلا ولما اعترضت قريش على إرسال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وحددوا رجلين كان لهما وجاه عندهم وعظا في أقوامهم فقالوا لو كان الله سيبعث نبيا وسينزل قرآنا لانزله على واحد من هذين كيف ينزله على رجل نشأ يتيما وكان منا من ليس في غنى ولا في مال كثير لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله أهم يقسمون رحمة ربك الرسالة رحمة الرسالة اصطفاء النبوة رفعه وعزه يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده قال الله أهم يقسمون رحمة ربك أهم الذين يختارون أنبياءهم أم نحن في السماء الذين نختارهم هل هم الذين يحددون رسلهم أم نحن الذين نحددهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فجل, فجل ذلك أيها المسلمون على أن النبوة هي أرفع من غيرها من الفضائل أرفع من العلم وأرفع من الولاية وإذا اختار الله تعالى رجلا فجعله الله تعالى نبيا فقد أعزه الله جل وعلا وأعلى شأنه والرسل أيها الإخوة الكرام قد جعلهم الله تعالى رسلا بينه وبين الناس وأوجب الله تعالى على الناس الإيمان بهم وتصديقهم والرسل كثير قد بين الله جل وعلا في كتابه عددا منهم بأسمائهم فذكر الله تعالى في كتابه خمسة وعشرين نبيا بأسمائهم منهم من فصل الله تعالى قصصهم كما فصل الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام وقصة آدم وقصة عيسى وعدد من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته وإنما ذكر الله تعالى إسمه كما ذكر اليسع ودى الكفل وغيرهما من الأنبياء من غير أن يفسر الله تعالى قصتهم وجب علينا الإيمان بهم كلهم سواء من علمنا أسماءهم منهم من الكتاب أو من السنة أو من لم نعلم كما قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فدل هذا أن الله تعالى بعث إلى عدد من الأمم أنبياء كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وربما بعث الله تعالى إلى الأمة الواحدة بل إلى المدينة الواحدة بل إلى القرية الواحدة أكثر من نبي كما قال الله جل وعلا لما ذكر في أول سورة ياسين خبر أولئك الأنبياء فقال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فبين الله تعالى أنها قرية واحدة بعث الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل لإنذارهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور أيها المسلمون أمر الله تعالى بالإيمان بجميع الأنبياء وهو من عقيدة المسلمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يجوز أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وتكفر بعيسى أو تكفر بموسى أو بنوح أو بلوط أو بغيرهم بل الإيمان بنبي واحد يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء كما قال الله جل على عن قوم عن قوم عاد كذبت عاد المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نبي واحدا لكنهم لما كذبوا نبيا واحدا معناه أنهم كذبوا بجميع رسالة الأنبياء وقال الله جل وعلا في كتابه مبينا حال قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام الإيمان بهم جميعا أنهم رسل من عند الله جل وعلا لهم حق الطاعة لهم حق الاحترام لهم حق الاتباع لهم حق التصديق فيما بلغوه عن ربنا جل وعلا ذم الله تعالى اهل الكتاب لما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يؤمنون ببعض الانبياء ويكفرون بغيرهم فقال الله جل وعلا واذا قلنا لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه نحن نؤمن بما انزل علينا نؤمن بموسى وعيسى ويكفرون بما وراءه فجعلهم الله تعالى بجميع الانبياء الأنبياء وأيها المسلمون فضل الله تعالى بعضهم على بعض فقال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ويجوز أن تقول إن أولي العزم هم أفضل الرسل لكن لا يجوز أن تقول ذلك على سبيل التنقص لغيرهم فإذا قلت مثلا إن موسى عليه السلام أفضل من فلان من الأنبياء جاز ذلك إذا كنت تقصد أن موسى من أولي العزم وأنه نبي مكلم لكن إذا كنت تعني تنقصا لذلك النبي أو أن ذلك النبي قصر في رسالته فهذا لا يجوز كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء يعني لا تقول هذا خير من هذا وحمله أهل العلم على أنه إذا كان على سبيل التنقص للنبي الآخر الرسل جعل الله تعالى لهم أحسن صفات البشر فأجمع أهل العلم أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا فلا يمكن أن يبلغ إلا الحق ولا يمكن أن يغير ولا أن يبدل فإذا أوحى الله تعالى إلى رسول أي رسول إذا أوحى الله تعالى إليه بوحي فإن الله تعالى يعصمه من النسيان يعصمه من الخطأ يعصمه من من الذنب فيما يتعلق برسالته فهم معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا وهم أيضا صادقون فيما يخبرون كما قال الله جل وعلا وصدق المرسلون فلا يمكن أن يتهم نبي أنه كذب فيما يدعو إليه أو فيما يبلغه عن ربنا جل وعلا ولما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن ذلك الرجل اعترض على قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في مال لم يأخذ لنفسه منها شيئا كلا وإنما قسمها على أصحابه فقال الرجل اعدل فإنك لم تعدل فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء الله يأت على رسالته الله يأت مني أن أزيد ولا أنقص الله يأت على أني أحكم بالقرآن فأعدل وأنت لا تأتمنني على بضعة درهمات قسمتها بينكم أو شيء من ذهب قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فالرسل صادقون الرسل عندهم أمانة تامة فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا وفيما يتعاملون به بين أخوامهم الرسل بلغوا كل الرسالة كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام لما قال لقومه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم كل الرسل بلغ الرسالة تامة كاملة من الله جل وعلا ولم يختم رسول منهم أبدا خبرا واحدا أمره الله تعالى ببلاغه وقال الله جل وعلا يا أيها الرسول يعني نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ الناس ما نزل من ذمع في اليهود والله يعسمك منهم بلغ الناس حرمة الربة والله يعسمك من أدى المرابين بلغ الناس بحرمة الزنا والله يعسمك من أدى المتعلقين بالزنا بلغ الناس حرمة السرقة والله يعسمك من أولئك اللصوص فلا يضرونك بسبب تبليغك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فمن جاء بعد ذلك من أهل الضلال واهل الإنحراف واهل الزيغ والفجور وزعم أن نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الرسالة يتعلق بصحابي معين سواء كان من عامة الصحابة أو من الخلفاء الراشدين أو من آل البيت أو من غيرهم من زعم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من القرآن ولم يبلغه فقد كفر بالله العظيم إذ كذب بهذه الآية وكذب بقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ التامة وجب علينا أن نأخذ بكلامه أجمع صلوات ربي وسلامه عليه أيها المسلمون وجعل الله تعالى الرسل فيهم شجاعة في قول الحق فيهم شجاعة في قيادة الناس فيهم شجاعة في السبات على مبادئهم فيهم شجاعة في المواجهة الفتن فيهم شجاعة في القتال والجهاد في سبيل الله ألم تسمع ما ذكره الله جل وعلا عنه نبيه هود عليه السلام لما هدده قومه فإذا به عليه السلام يقف أمامهم ويقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لما قالوا له ما جئتنا ببينة قالوا يهود هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله اسمع للشجاعة قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فلما غضب قال فكيدوني جميعا أتحداكم كلكم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولا تتأخروا في كيدكم فأنا شجاع معتمد على الله واقف أمامكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها كانوا شجعان يقول بعض الصحابة كنا إذا اشتد الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معركة حنين لما تقدم الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا بمالك بن عوف النصري واصحابه قد, كمن قد كمنوا لهم واختبأوا بين سخون في أعلى واد فلما دخل الجيش المسلمين وكانوا 12 ألفا فلما دخلوا وإذا بإلاك ينزلون ويرمونهم بالحجارة والسهام فيتولى جميع الجيش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة صحابة معه لكن أكثر من 11 ألف ولو لأدبار وإذا به عليه الصلاة والسلام يقف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ما جئت أفتري أنا ما جئت أفتح دياركم أبحث عن عز لقومي ولا شرف لنفسي ولا أبحث عن علو ذاتي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وثبت عليه الصلاة والسلام ثبات الرجال وفي معركة أحد يثبت عليه الصلاة والسلام حتى تنتهي المعركة ثم يشرف على دفن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وعلاج جرحى ونقلهم لم يكن أحد من المرسلين خوارا ولا جبانا ولا موليا دبره إذا حضر عدوه كلا بل كانوا شجعان أبطال خصهم الله تعالى بخصائص الكمال في البشر وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كما قال حسان في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون هؤلاء هم رسول الله تعالى الذين أمرنا باحترامهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم اصطفاهم الله تعالى واختارهم على علم سابق منه جل وعلا بصلاحهم وسلامة صدورهم ومناسبتهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده فصلى الله على نبينا وصلى الله على جميع أنبياء الله ورسله ما ذكرهم الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من زمرتهم وأن يحصرنا يوم القيامة بصفهم قلوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم من كل دم فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه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 حفاظا قادرين على قيادة الناس وعلى المناظرة وعلى المحاورة وعلى التعليم وعلى اتخاذ القرارات الصائبه الصارمة في المواقف الحالكة لم يكن نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام تغيب عنه الحكمة في المواقف التي يحتاج فيها إليها ومع وحي الله جل وعلا لهم فيما يحتاجون إليه من أمور الأمة أيها المسلمون كما وقف إبراهيم عليه السلام أمام النمروت فتحدث إبراهيم عن ربه جل وعلا قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال النمروت ذلك الملك الظالم أنا أيضا أحيي وأميت ثم دعا رجليني كان قد حكم عليهما بالقتل فأمر بأحدهما وأطلق وأمر بالآخر وقتل قال أنا أحييت هذا وأمت هذا فقال إبراهيم عليه السلام وقد علم أنه يناظر رجلاً مجادلا لا نية له أن يتبع ميزانا ولا قانونا يهدي إلى الحق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا أنت رب وتتحكم في الكون وتفعل ما تشاء الوعد غدا صباحا الشمس كل يوم تطلع من الشرق نريدك يا من تدعي الربوبية أن تخرجها غدا من الغرب قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت الذي كفر ولم يحر جوابا وقد أحاط به حجة إبراهيم عليه السلام مع قومه وأيضا جاء عن سليمان عليه السلام أنه كان قد أوتي ذكاء وحكمة وفهما كما أوتي غيره من الأنبياء ومن ذلك أن امرأتين في عهده عليه الصلاة والسلام نزلت إلى نهر لتغسل ثيابهما ومع كل واحدة منهما طفل لها حديث الولادة ربما عمره لم يتجاوز الشهر أو ما قارب ذلك فوضعت ولديهما وتوجهت إلى النهر فأقبل الذئب فأخذ ولد واحدة منهما ومضى به فأتيتا فاختلفت على الولد الباقي كل واحدة تقول ولدي فاحتكمت إلى داود عليه السلام ثم احتكمت إلى سليمان عليه السلام فلما رأى سليمان أن الكبيرة تبكي وتقول هذا ولدي والصغيرة تبكي وتقول بل هو ولدي قال سليمان كلكما تدعيان أنه لكما قالت نعم فوضعه أمامه ثم دعا بسكين ووضع طرف السكين على رأسه قالت له ما تفعل قال أقسمه بينكما يفعل ذلك احتيالا لينظر في قلب الأم متى يتحرك قال أقسمه بينكما وإذا بالكبيرة تسكت وإذا بالصغيرة تنفجر باكية وتلقي بنفسها على الغلام وتقول لا لا تقتله أعطه لها لا تقتله فعلم أن هذه أمه فحكم به لها والقصص في حكمه وفيما وهبه الله تعالى من ذكاء إن سليمان عليه السلام وإن غيره من الأنبياء هي كثيرة متوافرة وهؤلاء الأنبياء وأيها المسلمون لهم جلالتهم في الاقتداء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا علينا أن نقتدي بهم أن نتعلم سيرهم أن ندافع عنهم أن نعرف لهم مكانتهم وجلالة قدرهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنات النعيم أسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع أنبيائه ومع رسله وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متبعين لأنبيائك لا مبتدعين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ارفع راية الدين اللهم اعلي كلمتك وانصر شريعتك واعز دينك وارفع قدر اوليائك اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم وصوب رؤياهم وسدد رميهم وصوب 아راءهم واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم والالف بين قلوبهم اللهم داوي جراحهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اجعل الدائرة على من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم إننا نسألك لجميع بلدان المسلمين والمسلمين في كل أرض من أرضك أن تسبتهم على دينهم وأن توسع رزقهم وأن توحد كلمتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحي يا قيوم